117. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 118. أولم مَنْ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَلَم يسيروا فيِي الأرضِ فَظرُ كََ كَان عقبِبَة الذيينَ مقَبلهِم كَوا كانَوا أَشَدَّ مِنهُم قوتَ وَأَثَارُ الأرض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 وَمِنْ يَا تِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنََاتِهِ أَنْ خَلَ قَالَكُم مِنَ فُسِكُمُ أَزْواجَ أَزواجَلِّ تَسْكُنُ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَلَكُم م وََدَّتَُ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 من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء هم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من 129- فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 116. ومنه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 117. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف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 وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم 119. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 110. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 وَمَنَّ مِلَ صَالِحَ فَلِأَن فُسِهِمْ يمهَدونَ لَجزَ ال الذينَ آمَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحَاتِ مِ فَضلِ إِهُ لاَا يحِبُكافِرِيم.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 اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يخرج مِنْ خِلَالِهِ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 فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 وََوْومَ تَقومُ السَّاعةُ يُقُصِمُ الْمُجرِْمُونَ مَا لَ بِثُ غَيرَ ساع كَذَلِكَ كَُُ فَكُون وَقَالََّنَ أُوتَُّعِ المَوَلين مَانَ لَ قَد لَ بِثْتُم فِي كِتَابِ اللهِ إ يَوم البَعْ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 وَل إ جِتَهُم بِآيَةِ ل قُولًا الذيينَ كَفَرُون إن إِ تُمُون إِلَّا مُبِطلُون كَذَلِكَ يَقُبَعُوا اللهَّهُ عَ قُنُوا بِالَّذينَ لا يعلمُون فَصْبِرٍ وَعددَ اللهَِّ حَقّ